بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرهم وكما عودوكم للعام الثامن على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام ألف وأربعمائة وواحد وعشرين من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة والآن مع هذه المادة بعنوان رمضان فرصة للتوبة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 وتقول الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد سمعتم وفقكم الله عنوان هذه المحاضرة رمضان فرصة للتائبين والحقيقة أن رمضان فرصة لجميع المسلمين فرصة فرص كثيرة تتاح في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، ومن فضل الله ومن نعمه الكبرى ومننه العظمة علينا وعلى أكثر الناس أن الله شرع لنا مواسم للخيرات وأوجب علينا صيام رمضان وسن لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قيامه فهو مغمار للمنافسة وميدان للمسابقة، والله يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدك للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والحديث عن التوبة يحتاج إلى أن نقدم بمقدمة لأنه ارتبط برمضان لأن الحديث عن التوبة قد ارتبط في شهر رمضان فوصيتي لأحبتي أن يستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور والاغتباط والبشر وأن لا يستقبلونه بالحزن وضيق الصدر نسأل الله السلامة والعافية فإن كراهية شيء من شرائع الإسلام مؤذن بحبوط العمل كما قال سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وتعلمون وفقنا الله وإياكم أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اعتادوا على استقبال هذا الشهر بالفرح والسرور حتى أن بعضهم يهنِّي بعضا من شدَّة فرحهم بهذا الموسم العظيم والشهر الكريم بخلاف بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية فإن بعض من لا خلاق لهم يحزنون لقدوم رمضان وتضيق صدورهم وربما هربوا من بلاد الإسلام والتوحيد ويمموا شطر بلاد الكفر لينفسوا عن أبغانهم وأحقادهم نحو هذا الشهر الكريم نسأل الله السلامة والعافية بينما كثير من المسلمين يأتون من أرجاء المعمورة ليجمعوا بين شرف الزمان وشرف المكان في مكة والمدينة تقبل الله منا ومنهم وينفقون في ذلك الأموال الطائلة وينفقون في ذلك الأوقات الغالية من أجل أن يعبدوا الله بين الصيام والقيام والعمرة والطواف بالبيت والسعي بين الصفى والمروة وتلاوة القرآن والصدقة والاعتكاف إذن من وصيتي لأحبابي وإخواني أن يكونوا ممن يفرح بقدوم مواسم الخيرات وأشهر العبادات كرمضان الذي افترضه الله بقوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَبْشِرُوا أَيُّهَا الأَحِبَّةُ فَإِنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ الْغَرَّاءَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَجْلِ سَعَادَةِ الإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَيْسَ فَقَطْ فِي الآخِرَةِ بَلْ فِي الدُّنْيَا وَلِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فمن قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ولو ذهبت أستدل لهذا المعنى بآيات القرآن وحديث السنة لطالت المقدمة بين يدي الموضوع فإن شرائع الإسلام قد انطوت وتضمنت واجتملت على مصالح الدين والدنيا والأولى والأخرى فالحمد لله رب العالمين فالأمن والرخاء والغنى والصحة كلها موجودة في هذه الشريعة وفي هذه العبادات وقرأ يا عبد الله إن شئت قول الحق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالأمن والاهتداء والسعادة والأرزاق بالتوحيد والتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولعل هذه المعاني تأتي إن شاء الله في ثنائي المحاضرة فالشاهد أننا ننشر بين المسلمين وبين أبنائنا ونربي ناشئتنا وأولادنا وبناتنا ونعلم أزواجنا ونذكر آباءنا وأمهاتنا أن رمضان ضيف يفرح بقدومه وضيف يستعد لمجيئه وأتيانه بالحب والبشر والفرح والسرور لا كما يفعل كثير من الناس حيث يستغرق ذلك باستقباله بأصناف المأكولات والمطعومات وليس هذا بحرام ولا مكروه ولكن القصد لا يتجاوز الأمط إلى حد الإسراف. وإلى حد استغراق الجهد والوقت بأمور سهلة فرعية فالطعام أمره يسير بحسب امرئ اللقيمات يقمن صلبة ما ملأ ابن آدم عاء شرًا من بطنه فالشاهد أيها الأحبة رمضان نعمة من نعم الله ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج المريض الذي لا يستطيع الصيام أذن له بالفطر ولله الحق فإن كان مرضه مؤقت يقضيه إذا شفي وإن كان مرضه دائم ومن الأمراض المزمنة والمعضلة والدائمة المستمرة أطعم عن كل يوم مسكينة والحمد لله رب العالمين وهناك فرص للتائبين تتجلى وتظهر في آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سأخذكم إن شاء الله لأقف بكم عليها نص نصا بدءا بقول الحق في الآية التي تلوت عليكم آن فمن سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مع أن الإسلام علمنا التؤدة والطمأنينة والرفق والوقار والسكينة والهدوء والحلم والأنات ومع ذلك في بعض المواطن في بعض المواطنين يحثون الله على المصارعة وعلى المبادرة وعلى المسابقة وعلى المنافسة قال سبحانه وسارعوا قال سبحانه فاستبقوا الخيرات قال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس لما؟ لأن العمر قصير لأن العمر قصير ولأن الأجل قريب ولهذا يقول الله سبحانه عن يوم القيامة هذا اليوم الذي لا نعلم متى يأذن الله سبحانه وتعالى به هذا اليوم الذي يقول الله اقتربت الساعة وانشق القمر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين يشير بالسبابة والوسطى بل في بعض الروايات إن لتسبقني يعني الساعة ومر كما تعلمون مر أربعة عشر قرنا وعشرون سنة ولم تأتي القيامة والله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر ولكن قال في الآية ولتنظر نفس ما قدمت لغد فعبر عن يوم القيامة بالغد لقرب وقوع وتحقق حصوله فإذا كانت هذه القيامة الكبرى فما بالنا بقيامتنا الصغرى وهي الموت التي سرعان ما تأتي وسرعان ما يسقط أحدنا ويستسلم للحق وينتقل من القصر إلى القبر ومن الدار إلى اللحد والله المستعان. ففي تلك الساعة إنا لله وإنا إليه راجعون على فراق الأرواح للأبداء وعلى مغادرة البيوت والأوطان ومفارقة النساء والولداء أيها الأحبة إن العمر قصير والأجل قريب ولهذا أُمرنا بالمُبادرة والمُسارعة واغتنام الأعمار كما سمعتم في الآيات الآنفة وهنا بالذات وسارع إلى مغفرة الله أمرنا إلى المُسارعة إلى التوبة وإلى غفران الذنوب وتكفير السيئات ثم قال وجنة عرضها السماوات والأرض الله أكبر انظروا إلى عظم عظمة هذه الجنة التي خلقها الله لأوليائه الصالحين ولحزبه المفلحين انظروا إلى سعتها انظروا واسمعوا إلى ما جاء في وعد الله لأوليائه فيها يا لها من نعيم مقيم نهر مضطرد وقصر مشيد ودرجات عالية وحور عين ورضوان من الله أكبر فيا أهل الإسلام أو شكاء رمضان أن يهل علينا وما بقي إلا أيام فوالله لا ندري من يدركه ومن تخترم المنية عمره وكم من إنسان سيحال بينه وبينه؟ كم من إنسانٍ يظن أنه من أهل رمضان استعد واشترى تلك المأكولات والمشروبات ولكنه لم يذقها ولن يذقها وكم إنسان فصل ثوب العيد واشترى النعل الجديد فوالله ما لبسه وما حك جلده أو جلده والله إني أعرف قريب لي في رمضان من الرمضانات السابقة فصل لأولاده أثوابًا واشترى لهم أغراضًا ليزينهم يوم العيد كغيرهم من الأطفال هو الله ما جاء يوم العيد إلا والثلاثة في مقبرة النسيم غرقوا وبقيت عنده الثياب لا إله إلا الله سبحان الحي الذي لا يموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فاستعد وكن على أهبة الاستعداد فالدنيا عجيبة آلام وأحزان هذا يسرع تأثيث بيته ليدخل على زوجته قبل رمضان حتى ينفع النفس العزوبية في رمضان، وهذا يجهزونه ليدفنونه، وليعجلوا جيفته وليواروها بالتراب، وهذا مولود يستقبل، وهذا المسافر يودع، وهذا دارس ينهي دراسته، يحزم حقائبه، يأتي من الخارج ليصوم عند أهله. رحلة متابعة، فاللهم اختم لنا بخير يوم أن نرتحل من هذه الدار على أكتاف الرجال، اللهم اجعلنا ممن ختمت له بخاتمة حسنة وبعمل صالح، الله أكبر، كم نشيع، كم عزينا بالأحبة. كم ورنا بالتراب من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات كم وكم والدور علينا والدور علينا إذا ماذا عسانا أن نفعل في رمضان أولاً النية الصالحة النية الطيبة المباركة عظيمة أن نحيي هذا النهار بالصيام وتلاوة القرآن والتسبيح والأوراد والأذكار وكل ما نستطيع أن نفعله من الخيرات الليل قيام وتعال نسمع كيف يرشدنا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ما أعظم هذه الأعطية والله إنها أغلى من الملايين الملايين تذهب المليارات تقسم نعم ماذا تنفعك المليارات وأنت مريض ماذا تنفعك المليارات وأنت لا تنام الليل من شدة الوجع ماذا تنفعك المليارات وأنت طاعن في السن لا زوجة لك ولا تأكل من الطعام ما شئت ما قيمتها إذا فاعرف النعمة الحقيقية أنها نعمة الطاعة أنها نعمة العبادة أنها نعمة الهداية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال أتممت عليكم نعمتي فإنما تمت النعمة بكمال الملة بكمال الملة تمت النعمة الله أكبر ما أعظم نعمة الدين خطب الصديق أبو بكر كما في مسند الإمام أحمد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني الصديق أبا بكر قال يعني أبا بكر قال رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول فقال ما أعطي ابن آدم أفضل من العافية بعد اليقين أو كما جاء عنه ما أعطي بعد اليقين أفضل من العافية ماذي أفضل من العافية بعد الإيمان بعد اليقين فالصيام لا يكون عادة الصيام لا يكون مجارات للناس لا يكن الإنسان إمعا إذا صام الناس صاموا إذا أفطر, أفطر الناس أفطروا لا كن كيسا فطنا لبيبا نبيها صم في شعبان فإنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله قال صلى الله عليه وسلم فأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم تصوم تصديقاً يقيناً تسليماً لله سبحانه وتعالى انقياداً لأمره واحتساباً للثواب والأجر وطلباً للجنة من الله سبحانه وتعالى هنا ينفعك الصيام هنا ولهذا قال ولهذا يجب أن تبيت النية من الليل في صيام رمضان بخلاف صيام التطوع فإنك إن لم تبيت النية من الليل لا يضر كذلك وصيامك صحيح كما صح في الأحاديث ولا نطيل بذكرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي لأهلها فيسأل هل من طعام؟ فيقولون لا فيقول إن صائم أحدث النية إلا بعد أن علم أنه لا طعام ولا غداء فواصل الصيام صلى الله عليه وسلم أما رمضان لا فلا بد أن تبيت من الليل وأن تنوي وأن تجمع في قلبك أنك تصوم غدا صيام رمضان وصيام الواجب إذن لابد من هذه المعاني تحتسب ولهذا يا أخوان في الصيام أسرار ولهذا كان له أثره البليغ في تكفير الذنوب والسيئات. وهو الفرصة العظيمة الجليلة للتوبة وللمصالحة وللعودة إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلعون فالتوبة مظنة الفلاح وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخسر الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير التوبة نعمة نعمة عظيمة وهداية كبيرة الصيام إذا صمت لله محتسبا الأجر والثواب فإنك أيها الحبيب يرجى لك أن تكفر سيئاتك وهل تغفر الكبائر أم الصغائر الذي عليه الدليل من الكتاب والصنة وعليه أهل العلم أن العبادات تكفر الصغائر أما الكبائر والعياذ بالله فلا تكفر إلا بالتوبة والإقلاع إلا بالتوبة النصوح ولهذا إذا صمت رمضان فإن لمك وصغائر ذنوبك فإن الله يكفرها بهذا الصيام العظيم الذي اجتمعت فيه محاب الله من الإخلاص فالصيام يظهر الإخلاص فيه جليا ألا ترى يا عبد الله أن راعي الغنم الذي يتبع إبلة في الصحاري والفيافي الشاسعة النائية البعيدة تحت أشعة الشمس المحرقة تتوق نفسه إلى الماء وتلتهب كبده ضمأ والماء معه ولا يطلع عليه إلا الله ومع ذلك لا يتجرى ولا حتى المضغة التي يخفف بها العطش هنا يتجلى الإخلاص من يراه لا يراه إلا الله ثم من أكل من أكل به من الملائكة ومع ذلك لا يفتر بل لو أتيت إلى فاسق من فساق المسلمين وقلت له هذه الكأس واشرب ودفع ضمأك وعطشك أو هذا العصير اللذيذ لرأيت لرأيته يتمنع وربما ينكر عليك أشد النكير في البيت أعزب ما عنده أحد ومع ذلك لا يتجرى على سرير زوجته تتوق نفسه إلى شهوته وإلى أم عياله وربما أبطأ عنها ففوجئ بنهار رمضان أو كانت عليها العادة حائض ولم تطهر إلا في أول يوم من رمضان وهو يشتاق ومع ذلك يمنع نفسه إجلالا لله وإخلاصا إذن الصيام يتجلى فيه الإخلاص ثم أيضا يجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة صبر على طاعة الله صبر عن معاصي الله صبر على أقدار الله المؤلمة من شدة الجوع والتوق والشهوة وغير ذلك إذن فالصوم له خصيصة عند الله عظيمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له قال الله تعالى إلا الصيام وفي رواية إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وأنا أجزي يدعو شهوته وطعامه وشرابه من أجلي الله أكبر أضافه الله لنفسه قال إلا الصوم في رواية إلا الصيام فإنه لي والأعطيها يا إخوان على قدر من؟ على قدر معطيها فرق إذا قال لك والدك أنا أعطيك يا ابني الشيء الفلاني أو أعطيك جائزة أو أعطيك مساعدة هل هذا الوعد من والدك مثل الوعد من الملك والزعيم حينما يقول أعطيتك وجائزتك علي لا فلعطي على قدر معطيها فكيف إذا كان المعطي هو الله الذي خزائنه ملآ لا تغيض من النفقة فكيف إذا كان الذي يعدك هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه الله أكبر ولهذا قال الحسنة بعشر أمثالها كل الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإن أجره على الله مفتوح إيش تتوقع الله يعطيك؟ الله أكرم الأكرمين ورحم الراحمين ما نقصت خزائنه وما غابت من النفقة منذ خلق السماوات والأرض إلا كما ينقص الميبر الإبرة الكبيرة في البحر إيش تنقص الإبرة إذا غمستها في البحر إيش تنقص من البحر فكذلك خزائن الله لم تنقص منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو ينفق ويرزق وينزل الأمطار ويخرج الثروات ويخلق سبحانه وتعالى ويعطي ومع ذلك ما تغيرت خزائنه من النفقة وما غابت وما نقصت فسبحان الملك فسبحان الكريم فسبحان القدير إذن تصوم هذه الأيام البسيطة التي تقع لنا ولله الحمد في هذه السنين في الشتاء وما أحسن الشتاء كما يسميه السلف يسمونه ربيع المؤمن الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه نعمة نعمة ولو كنت في الصيف فعندك من التكييف وعندك والله الحمد من التبريد وعندك من الثلاجات وعندك من الآلات ما يدفع عنك الحر فكيف ولله الحمد وأنت في فصل الشتاء احمدوا الله يا مسلمون فإن نعم الله عليكم كثيرة فإن نعم الله عليكم كثيرة وآلاءه جسيمة ثم اعلم أيها المحب أن الصيام الذي يكفر الله به ذنوبك ولممك ليس ذلك الصيام الذي تنقطع فيه عن الطعام والشراب والشهوات فحسب بل لا بد أن تعلم أن الصيام ما شرع فقط ليحرم عليك الحلال في نار رمضان وإنما ليتأكد عليك حرمة الحرام في رمضان وفي غير رمضان نعم بعض الناس يصوم عن الأرز ويصوم عن الماء ويصوم عن الطعام وشهوة زوجته ثم يبدأ بالمحرمات التي حرمها الله إلى يوم القيامة في الليل والنهار والصيف والشتاء وسائر شهور السنة من الغيبة والنميمة والسباب والشتام والفسوق والآثام والمعاكسات ومطاردة الفتيات والغش سبحان الله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه سبحان الله تصوم عن الحلال وتفطر على الحرام وإن كان ظاهره أنه صائم ولكن يذهب الأجر وينقص ويتحمل من الأوزار ما الله بيعليهم تصوم وتعصي الله فإياك إياك فإذا صمت فلتصم جوارحك عن الحرام ليصم سمعك عن سماع الأغاني والملاهي والمزامير وتصم عينك عن النظر إلى المحطات الفضائية وإلى النساء المتبرجات اللواتي نُثرنا الفتنة ويحركن الغريزة والشهوة وربما بعض الناس أمذى ربما خرج المذي وربما بعضهم تهيجت شهوته فوقع على زوجته وربما والعياذ بالله زنى نسأل الله السلام والعافية وهذا أمر معروف ومشهور أن هذه الوسائل وخاصة الفضائيات الحديثة هذه تهيج على الرذيلة وتدعو للزنا والفاحشة وهي من عمل إبليس وشياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فاعرف معنى الصيام يا أخي والمراد منه وأن الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني من الأمم السابقة فهو ليس شريعة محمدية فقط فليس ولي أمة محمد فحسب بل كان في الأمم الماضية قال لعلكم تتقون فالمقصود والثمرة الكبرى من رمضان والصيام أن نفرّغ البطن من هذه المأكولات والمشروبات التي طالما, طالما أضعفت الإنسان وأشغلت عن العبادة لأن البطن تذهب الفطنة وتكسّل عن العبادة وتكثر من النوم نعم والخف وقلة الأكل واللقيمات البسيطة والبعد عن الشبع والبطن مما يدعو إلى القيام ومما يدعو إلى التلاوة وطلب العلم والنشاط في الخير والعبادة فافهموا معنى الصيام يا أخوان لا كما يفعل في هذه الأزمان من كثير من الناس يصوم بالنهار ويقضيه بالنوم ثم يأتي به الليل في الأسواق يسرح ويمرح يلحق هذه ويرمي الرقم على تلك نسأل الله السلام والعافية فأي صيام هذا إذن من أسباب مغفرة الذنوب الصيام ولهذا نستدل بالدليل الثاني الذي يؤكد الذي يؤكد هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الله أكبر انظروا إلى أثر العبادات إذا وقعت كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلوا كما رأيتمني يصلي وكما قال لتأخذوا عني مناسككم في الحج المراد بالعبادة يا أخوان ليست العبادة التي يخترعها بعض الناس ويهواها بعض الناس لا المراد بالعبادة هي الاتباع للابتداع المراد بالعبادة هي التي يطلب بها وجه الله ورضاه وهي التي تكون على سنة رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حبكم الله وما أتاكم الرسول فخذوه نعم إذا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وهذا دليل على أن المراد بالتكفير الصغائر ولهذا قال الحق سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن كفر تنوبه وسيئاته إذا الصيام من أعظم أسباب التكفير فتوبوا إلى الله يا عباد الله وتقرب إليه بالعبادات وخاص الفرائض فإنه ما تقرب إلى الله بأفضل مما افترض علينا وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه أبداً أحب شيء إلى الله الفرائض هل يصح أن الإنسان يقوم كل الليل راكع ساجد باكي راجي خائب ثم إذا أقبلت صلاة الصبح نام عنها لا ما يصلح هذا لأنه جاء بالنافلة وضيع الفريضة فانتبه يا عبد الله انتبه فالفرائض والتوحيد هي رأس المال والنوافل هي الأرباح هي الأرباح إذن الصيام جنة يستجن بها العبد من النعيم. يستجن بها العبد من النعيم. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وتعرفون أن من أبواب الجنة باب يقال له باب الريان. يدعى وينادى من من الذي يدخل هذا الباب؟ الصائمون يدعى الصائمون ليدخلوا منه نسأل الله أن يجعلنا منهم ومن أهل أبواب الجنة الثمانية فإنه ولي ذلك والقادر عليه وما ذلك على الله بعزيز صوموا يا عباد الله الصوم الحقيقي صوموا الصوم الحقيقي وحققوا المراد من الصوم ولا أريد أن أطيل وأقف عند أسرار الصوم انظر يا أخي فتش انظر هل الصوم يغير من أخلاقك ينقلك من سوء الخلق والشراسة إلى الحلم وإلى اللين وإلى حسن الخلق هل هذه المدرسة التربوية يعني الصوم والمحقة الإيمانية تهذب أخلاقك وتهدأ أعصابك وتجعلك رجلاً سمحاً لبيباً ثم من محاسن الصوم أن الإنسان إذا جاع وعطش ضاقت المجاري مجاري الدم تضيق ثم الشيطان يضعف بالتالي الصوم له أسرار يا أخوان ولهذا هو من أعظم أسباب التوبة ولا تكاد تجد شهر ولا موسم ولا وقت يتوب فيه الناس أكثر من ربضان فهو فرصة عظيمة للتوبة وللعودة وللمصالحة وللرجوع خاصة أن المناخ الرمضاني قد غيأ من كل ناحية أما السماوات فقد فتحت أبوابها كما جاء في الحديث الصحيح جاء في الحديث الصحيح جاء في الصحيح إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الرحمة وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران أو النار وصفدت الشياطين الحمد لله تصفد الشياطين رحمة من الله فضل من الله امتنان من الله حتى لا تعدوا وحتى لا تهجم على المؤمنين في هذا الشهر الثمين وفي هذا الزمن الغالي النفيس فتشغلهم عن العبادات والطاعات فصفدها ربنا وفي بعض الروايات بعض الروايات مردت الشياطين إذن الجو مناسب أبواب الرحمن فتحة أبواب السماء مفتحة أبواب الجنة مفتحة الشياطين مصفدها منادى الله نادى يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر هذه نعم لابد أن نستثمرها وأن ندعو أنفسنا وإخواننا والمسلمين جميعا للإقبال في هذا الشهر على الله خاصة وقد قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الله أكبر إخواننا الآية عدها بن مسعود ووافقه عمر رضي الله عنهما عدها بن مسعود أرجع آية في القرآن من أرجى آيات القرآن اسمعوا يا أخوان الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا بعدين أضاف العباد لنفسه قال يا عبادي ما قال يا أيها الناس يا عباد ما قال كذا سبحانه قال قل يا محمد يا رسولنا إلى الثقلين قال قل يا عبادي الذين أسرفوا ما قال لي أخطأوا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو قال أسرفوا تعرفون الإسراء أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا ما قال من الرحمة أضافها إلى نفسه قال من رحمة الله وفي هذا تأكيد تأكيد بليغ على أن هذا التائب والمنيب له نصيف كبير من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ثم أكدها بالمؤكدات القوية إن الله يغفر الذنوب جميعا ما قال يغفر الذنب ولا قال يغفر بعض الذنوب قال يغفر الذنوب جميع الشرك الزندقة الإلحاد الشيوعية اللواط السكر العربدة المخدرات القتل كل الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا أن حقوق الخلق لا بد من التحلل من المخلوقين أما حقوق الخالق فيغفرها سبحانه يغفرها ما دامت بينك وبينه سبحانه الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولكن ليست أي توبة قال وإني لغفار وهذه الصيغة من الصيغ التي فيها ما فيها من التأكيد والمبالغ في المغفرة وإني لغفار لكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الاستقامة التامة يبلع ولف دوران مخادعة ولكن انتقال فوري عاجل كامل من الذنب إلى التوبة من الفسق إلى الطاعة وهكذا مع العزم على عدم العودة والندم على ما فات. إن الله يغفر الذنوب جميعا ثم أكدها أيضاً قال إنه هو الغفور الرحيم ولو استطردت في الأدلة وارخيت العنان للاستدلال لطال المقال فيا إخوان هذا رمضان فرصة للتائبين والمنيبين مع تربيط الشياطين ومع إقبال الناس والعجيب يا أخوان أن جميع عوامل التوبة إلى الله موجودة البيت كله صائم البيت كله مطيع ما شاء الله حتى ترى من النشاط في العبودية من الكسالة فضلاً عن الصالحين فضلاً عن المصلحين ترى من النشاط والهمة والتزاحم في المطاف وفي المسعى وفي عند ختم القرآن ترى الشيء الكثير والكثير والكثير ولكن لا بد أن نتعامل مع الله كما قال واعبد ربك حتى يتيك اليقين وليس فقط عبادة المواسم وليس عبادة مؤقتة لا ولكن كما قال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمر وكما قال أيضاً ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى الموت على الإسلام والإيمان والعمل الصالح إخواني ومن أسباب المغفرة بعد أن فرغنا من الصيام بشيء من الاختصار والإيجاز وإلا فالصيام فله آثار في زيادة الإيمان في تربية أخلاق المسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إن صائم تربية عظيمة ضبط للأعصاب وزن للكلمات عدم مجارات السفه، إذن وأيضاً البشائر التي يحملها للصائم فرحتان، فرحة عند إيش؟ عند إيش؟ فطره. سبحان الله نجد هذه الفرحة ويجدها المسلمون، وهذه الفرحة تتجلى أو تظهر في فرح المسلم بإتمامه للعبادة. فإن الإنسان الذي جرح صومه ما يفرح عند الفطر يفرح يفرحه جرح صومه ولا مفطر بنصف النهار ولا مسوي حركة مع زوجته ولا منزل المني من الضم والتقبيل والحركات الأخرى لا ما يفرح هذا ولكن يفرح إذا أتم صومه وقد حافظ عليه أعظم من محافظته على عينه وأعظم من محافظته على رأسه في جسمه وأعظم محافظته على درائمه ودننيله حافظ على صيامه يفرح هنا الحمد لله أتممنا هذا اليوم على خير وعلى تلاوة ومع وعلى وعلى الصلوات المفروضة جماعة مع المسلمين فرح سرور أعظم من الفرح بالفلل وأعظم من الفرح بالمراتب والمعالي وأعظم من الفرح بكل مفروح به هذا يستحضر أهل الإيمان ويعلنه الرسول عليه الصلاة والسلام يفرحة عند فطرة يفرح أن أكمل الصيام على أحسن وجه ويفرح أن أدن الله له بهذا الطعام فأدن له أول شيء أنه أباحة من ماء بارد عذب زلال طيب ومن مأكولات ولله الحمد المنة ثم يفرح بما رزقه الله أفأ عليه وغيره في مخمة في لؤؤاء في جوع في شدة في أزمة في قصف طائرات في ثلج في أزمات في مستشفيات في غسيل كلى في كبد في تليف في صلطان وهو على المائدة قوي صحيح معافى صائم يأكل ليذهب يتوجه المسجد ليصلي لله شكراً على هذه النعم على نعم الدنيا والدين الله أكبر هذه المعاني لابد تستحضر هذه الأمور لابد أن تراعى وتذكر يا رب لك الحمد ثم في أثناء هذه الفرحة يتذكر أن الفرحة الحقيقية والكبرى يوماً يقدم على الله حافياً عارياً أغرلاً كيوم ولدت أمه هناك يفرح بالصيام والقيام والصلاة والتقى والانكفاف عن المعاصي والإقبال على الطاعات هناك الفرحة الكبرى كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ما أعظم رمضان أصلاً كل العبادة فرح وسرور أنا بذكر لا تطمئن القلوب للصائم فرحتان ومن يتق الله يجعل له من أمري يسرى ثلاث من كنا فيه وجد به حلاوة حلاوة الإيمان كل لذة كل نشوة إن لننصر رسلنا والذين آمنوا نصر الرزق فرح حلاوة طعم اطمئنان كين كله لذة وسرور لكن من يفقه من يعي من يفهم الناس مع الدين على أن تعب يا أخي لا ريحنا من الصلاة خلنا نخرج ليه صلاة ريحنا بالصلاة يا بلال راحة الصلاة راحة وهذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة لإيضاح وتجلية الأمر والحقيقة للناس أن هذه العبادات لذة لهذا كان النبي يش قصصا وجعلت قرة عيني إيش الصلاة قرة عين بعدين قال حب بلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني أعلى هذا أعلى أعلى هذيك يعني شهوات دنيوية ولذات طيبات لكن الدرجة العليا القرة قرة العين إيش الصلاة الله أكبر ويطول الحديث في هذا الموضوع ولكن أحب أن أقول لكم هذه العبادات وإن كان يبدو ويظهر أن فيها تعب وعنى وشدة لكن سبحان الله سرعاً ما تتلاشى وتتجلى اللذات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لستم مثلي في المواصلة إني أبيت يطعمني ربي ويسقين ليس هذا على الحقيقة أن الله يطعم ويسقيه يطعم أكل سقمال لا ولا لما كان مواصلة وإنما بما يلقيه الله عليه من الفتوح ومن الاتصال وحسن المناجات بالله والعون الذي يفتحه الله عليه والتلذذ بالمناجات والذكر والعبودية ما يغني عن الطعام والشراب أنتم معه ففهموا حقيقة هذا الدين أنتم عليه هذا دين عظيم هذا الدين جليل هذا الدين يصلكم بالسعادتين، السعادة الدنيوية والأخروية حتماً ولا شك في ذلك. ننتقل إلى الصلاة. قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه عطية أخرى، وهذه فرصة، وهذا أيضاً مغمار للتوبة. فيأتي المسلم. لينكسر في بيت الله لله مصليا راكعا ساجدا قانتا قائما لله سبحانه يسمع القرآن من الفاتحة إلى الناس يقرأه عليه إمامه ليس بالهذ كما يفعل بعض الناس موسابق منافسة محمومة ليه؟ يجب نتنافس في التأخر من الذي خرج الأخير هكذا كان السلف كانوا يقومون في صلاة التراويح حتى أنهم يعتمدون على إيش يا أخوان؟ على العصي من طول القيامة عصي عصي يعتمدون عليها من طول القيامة اليوم نص ساعة ساعة لربع والإمام الهمام هو اللي يطلع الأول سبحان الله وصل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كحذيفة وابن مسعود فافتتحش البقرة قلت يركع إذا انتصف فأتم البقرة قلت يركع في آخرها فشرع أبي لعمران قلت يركع في نصها فأتم لعمران قلت يركع في ختامها فشرع بالنساء قلت يركع في نصفها فأتم النساء فركع قال فهممت بأمر سوء بن مسعود قالوا يا أبا عبد الرحمن ماذا هممت به قال أنا أجلس يجوز يجلس ولو لم يكن محتاج في الصلاة النافلة يجوز الجلوس وهي على نصف الأجر في صلاة القائم صلاة النافلة يجوز الجلوس ولو كان يستطيع القيام لأنها على نصف أجر صلاة القائم أما الفريضة فلا شفت كيف رضي الله عنهم شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ركع واحد يصلي لقرابة خمسة أجزاء الله أكبر واليوم كيف لا يصلي أحد الآئمة يا أخوان كذا ماذا يعمل له يا أخوان لا نقول نحن أن الإمام يقرأ هذه السور فإن قدر قواه الله ومن معه لا ننهى عن ذلك لكن لا نحثه على أن يطيل بالناس ويملهم ويمللهم لا حنا نقول لا بد أن نعي وأن نعرف ما المراد بالقيام ونتدبر القرآن ونتدبر الآيات الله يقول واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا قال الله يقول رتل القرآن ترتيلا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن رتلوا القرآن يا أخي وقف عند عجائبه وحرِّكوا به القلوب ولا تنثروه نظر الدقل ولا تهدّوه هذا الشعر وتدبَّر يا أخي هذا لا يتدبرون القرآن ثم لا يستبطئ عليك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء والهوى والعجز والكزد والله هذا يقول طيب يا أخي أنت بتاقف يوم طويل يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم طويل طويل طويل تألف سنة ما تعدون يوم عظيم يا أخوان قللوه بقيام الليل خففوه بصيام النهار سبحان الله ما هذا الملل من العبادات الواحد يقف في سروات الدنيا ومصالحها في سرى الهاتف في سرى الخبز في سرى البنك والمصارف سروات طويلة ولا يقف يا أخوان بين يدي ربه يناجيه ويستغفره ويسأله من فضله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يا أخي انظر إلى هذا الفضل الصحابة كان لهم شأن غير شأننا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم مع ما في صلاته من الطول صلى الله عليه وسلم ومع ومع ما فيها من الاجتهاد القوي قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا شوف قيام طويل وقوي وسجود وخضوع وتلاوة وترتيل ووقوف عند كل آية وعيد فيستعيذ وعند كل آية وعد فيسأل الله من فضله مع ذلك قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في المحاضرة الأخيرة التي ألقاه في جامع الراجحي يقول نفع عن الله بعلمه ووفقه لما يحب ويرضى يقول أيهما أفضل الإنسان أن نوتر مع الإمام وينصرف بانصرافه أو أنه يصلي آخر الليل ويشفع مع الإمام الشيخ محمد يرى الانصراف مع الإمام ولوتر مع الإمام يقول لي أن لو كان هناك شيء أفضل لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لما قالوا للصحابة لولا نفلتنا قال لهم مشفعوا وتنفلوا إلى آخر الليل قال يا أخوان، قال من قام مع الإمام كتب له قيام الليل حتى ينصرف، خلاص كتبت لك قيام الليله ولو قمت ساعة إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف، قال العلماء هل المراد بالانصراف الانصراف من الصلاة أم الانصراف من المسجد حتى ينصرف الإمام الأول، والذي يظهر والله علما أنه الانصراف من الصلاة لكن لا بأس. لو انتظر الإمام حتى ينصرف تقديرًا لأقوال العلماء، فالشاهد أيها الأحبة أن التائب يجد هذه الفرص الذهبية ليتوب إلى ربه وليوثق هذه التوبة بالأعمال الصالحة وبالصيام وبالصلات لأن هذه الصلاة لها أثر ودور في التوبة. إيش يقول ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر إذن لا بد من أن نصلي مع الإمام حتى ينصرف ولا أريد أن أطيل فضل قيام الليل يا أخوان لا يخفى عليكم لا, في لا من الكتاب ولا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة وانجفل إليه الناس يقول عبد الله بن سلام صحابي الجليل وكان من أحبار اليهود يقول فكنت في من استقبله أو في من انجفل إليه فاستبنت وجهه فإذا وجهه ليس بوجه الكذب اللهم صلِّ وسلم عليه فكان من أول ما قال أيها الناس أفشُ السلام وأطعم الطعام ولعل في رواه وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نياء تدخلوا جنة ربكم بسلام انظروا يا أخوان إلى صلاة الليل عظيمة صلاة الليل دأبوا الصالحين قبلكم وشرف المؤمن ومطردة للدأ صلاة الليل مطردة للدأ أهل القرآن وأهل القيام يبلغ مئة سنة وهو من أنشط الرجال والله قد حفظ عليه عقله ببركة القرآن والقيام، وببركة الطاعات يذكرون أن أحد الصالحين من السلف بلغ مبلغ كبير إلى حدود المئة، فقفز ساقية وهو مع تلاميذه وأصحابه. قالوا ماذا رحمك الله؟ شيخ كبير مسن يقفز؟ استعجبوا قالوا ماذا رحمه؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ جوارحك من من من, من الزنا من اللواط ومن الربا ومن أكل الحرام ومن أذ الناس ومن المشي إلى الأماكن المحرمة والسيئة حتى يمتعك الله بها ويحفظها لك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وتجاهد نعم وأيضا قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وجهه التي يبطش بها رجل التي يمشي عليها يعني يسدله الله ويوثقها فلا يستخدم العين إلا في مرضات الله والأذن واليد والقدم فكأنها لا تستعمل إلا في مرض الله وفي محاب الله فهذا قول النبي قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل كنت سمعه فهو التسديد والحفظ فالشاهد يا أخوان أن الصلاة لها أثار عظيمة ولهذا قال الصلوات الخمس فهي قال مثل الصلوات الخمس أو كما جاء كنهر غمر جاري عند باب أحدكم يقتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال ذلك مثل الصلوات الخمس أو كما جاء واحد عند بيته نهر يغتسل منه خمس مرات يبقى عنده عرق يبقى عنده روايح روائح كريرة كريهة في الإبط يبقى عنده يا أخوان قذرات يبقى عنده حكة وقمل خمس مرات يغتسل من نهر غمغ جاري أبيض نقي صافي يبقى عنده وصف ما يبقى عنده وصف يبقى عنده نظافة وريحة طيبة كذلك الصلاة الخامس جماعة مع المسلمين إذا حققت عليها وأديتها بخشوعها وركوعها وسجودها وطمأنينتها ووقتها وفي المسجد وخلف الإمام فهذه تفعل بذنوبك ما يفعل الماء بقذرك ووسخك أذن اللهم صل الصلاة والترويح وقيام الليل الحقيقة احتاج إلى محاضرات ويحتاج إلى محاضرة مستقلة لكنني أذكر ببعض الأحاديث كما سمعتم ونزيدكم أيضاً أو النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يكفر الله به الخطايا يرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال إسباغوا الوضوع المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظاروا الصلاة إلى الصلاة فالصلاة من أعظم الأعمال التي تكفر تكفر بها الذنوب والخطايا ولهذا يقول الله أقبل الصلاة طرفا النهار يزول من الليل إن الحسنات يذهبن السيات ذلك ذكر للذاكرين، وهالآية لها قصة ترى جاء صحابي كان بيعتمر وجت امرأة وحصل ما حصل بينهما كما جاء في الحديث وقال لها في البيت تمر فقبلها وضمها وحصل بينه وبينها ما حصل فالصحابي ندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو نفسه وهذا شأن الصحابة دائما يثوبون إلى رشتهم ويتوبون إلى ربهم ويعودون كما فعل ماعز كما فعلت الغامدية رضي الله عنهم أجمعين وكما فعل هذا وغيره الصحابة رضي الله عنهم كانوا سريع الفئة كانوا أسرع شيء يرجعون من الذنب إلى التوبة مع قلة في الذنوب لله الحمد فهم موفقون بإذن الله سبحانه وتعالى فقال الرسول اجلس فنزلت الآية فقرأها عليه الرسول أقم الصلاة طرفين نهار من الليل إن الحسنات ذنب من ذلك ذكر الذاكرين قال ألي خاص يا رسول الله قال أو كما جاء بل هي لأمة كلهم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يصيب معاصي يا إخوان هل لسان يحصد وهل عين تحصد وهل إذا تحصد ذنوب وآثام لكن الصلاة والرمضان الرمضان والجمعة إلى الجمعة مع اجتناب الكبائر يكفر هذه الذنوب والزلات ولله الحمد لله كما سمعتم في الآيات والأحاديث قال صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا موطن من مواطن المغفرة وهذه هي الليلة العظيمة الجليلة التي هي أعظم ليالي رمضان أفرده الله ذكرها بسورة من القرآن وعظمها وفخمها وقال سبحانه إن أنزلناه في ليلة القدر يعني القرآن أنزل في هذه الليلة الشريفة المباركة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وهذا من أسلوب التفخيم وكما كما أفاد بذلك العلماء والمفسرون ليلة القدر خير من ألف شهر لا إله إلا الله سبحانه فاضل بين الأيام وفاضل بين الأماكن والبقاع وفاضل بين الجنات وفاضل بين الأنبياء وفاضل بين الملائكة وفاضل بين كتبه وفاضل بين سور القرآن حكم حكم لا تنتهي ولا نستوعبها جميعا ولكن ما اطلعنا عليه آمنا به وما لم نطلع سلمنا تسليما لربنا سبحانه نعم يا أخوان ليلة القدر خير من ألف شهر خير من عبادة 83 سنة و4 شهور تقريبا ليلة وحدة ساعات الله أكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويتحينها وهو المغفور لما تقدم من ذنب وما تأخر وهو صاحب الوسيلة أعلى درجة في الجنة وهو صاحب الشفعة الكبرى اللهم صلي وسلم عليه وهو صاحب صلوات ربي وسلامه عليه الفضل وإمامة الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم على المطلق ومع ذلك يتحراه ويشد المئزر ويحيي الليل كله ويوقظ أهلها ويتحيّنها ويقول لأصحابه أرى رؤياكم قد تواتعت على أنها في السبع الأواخر، وقال من كان متحرياً في اتحراها في العشر الأواخر في بعض الأحاديث في أوتار العشر الأواخر وفي بعض الأحاديث في السبع البواقي أو كما جاء، فيا إخوان شمروا عن سواعد الجد في رمضان كله وفي عشره الأواخر بالأخص. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف يلزم المسجد النبوي مسجده، في المدينة يلزمه لا يبرحه ولا يغادره إلا للحاجة الضرورية القصوى التي لا بد منها أما مبيته وأكله وشربه ففي المسجد يدعو ويضع خباءً يعتزل به إلا إذا جاءت الفريضة خرج وصلى بهم يناجي ربه ليس كما يفعل بعض الناس يجعل معتكفة مجلبه للزائرين والرائحين والآتين وأصناف من اللقم والطعم رايحة جاية. الله يرحمنا ويرحمكم. قلوا أمي. الله المستعان. تكاف النبي صلى الله عليه وسلم تكاف عظيم جليل يتحرك ليلة القدر ويدعو ربه وأريها ليلة سبعة وعشرين. وأراد أن يخبر بها الأمة فسمع رجل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتلا حيان فأنسيها فالخلاف والشقاء من أعظم من أسباب ذهاب الخير والبركات فالشاهد يا إخوان أن ليلة القدر كما قال الله خير من ألف شهر فيها أحداث عظيمة تحصل تنزل الملائكة وروح فيها جبرائيل ينزل مع الملائكة من كل أمر تنزل الملائكة والروع فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يفرق فيها كل أمر الحكيم أقضيت العباد في سنة يفرق من اللوح المحفوظ وتستنسخ الملائكة فاتقوا الله عباد الله في تلك الليلة يقول الله سلام هي حتى مطلع الفجر فيها العتق من النار فيها الخيرات والبركات فيها الهدايات فيها قبول التوبة فكونوا على خير على خير في تلك الليلة وفي كل ليلة وتحروها وتزينوا لله وتملقوه سبحانه بالصدقة والاستغفار والبكاء، ومن لم يبكي فليتباكى وهناك الحقيقة أمور كثيرة تحتاج إلى التنويه والتذكير من تلاوة القرآن والصدقة وإطعام الطعام كما كان السلف رحمهم الله كانوا إذا دخل رمضان قالوا إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام كانوا يطون الصحف يطون الصحف رحمهم الله وينشرون المصاحف ويقرؤونها بعضهم يقرأه عن ظهر قلب بعضهم لا يقرأه من المصحف مباشرة رضي الله عنهم ورحمهم فالشاهد يا أخوان أعيدوا النظر في حالكم والتفتوا إلى بيوتكم واستقبلوا رمضان بتوبة نصوح، توبة نصوح صادقة اعمدوا إلى بيوتكم وانظروا ما فيها من الشر والفتنة نعم من الأجهزة من الدشات من المعاصي واخرجوها توبة لله وخوفا وطمعا خوان من عماب الله وطمعاً برحمته ردوا الحقوق لأهلها من كان عنده مال أو مظلمة لأخيه يعيدها ويتحمل في الدنيا فإنه في الآخرة لا يطيق. التوبة الحقيقية يا أخي أن تخرج من المظالم كلها أن تتوب إلى الله وهذا نداء لكل أحد حتى للممثلين والممثلات والكتاب والكاتبات ومن شهروا وعرفوا بالقصص الخبيثة التي اشتهرت بالغرام والإباحية والتهموا بالزندقة والإلحاد ندعوهم ونناديهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا فإن باب التوبة مفتوح حتى من الزندقة والإلحاد ومن كل ذنب كما تلونا عليكم قبل قليل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من الشرك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالعق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه موانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً الله أكبر يبدل سيئاتهم حسنات عد عد عُد عُد إلى الله بالتوبة يا من تسخر بالقرآن والسنة ويا من تسخر بالثوب القصير واللحية الطويلة والسنة المحمدية عد إلى الله وتوب يتوب الله عليك إن صدقت التائب من الذنب كمن لا ذنب له ويتوب الله على من تاب ويقول صلى الله عليه وسلم يبسط ربنا يده بالليل ليتوب مسيء النار ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل حتى تخرج الشمس من مغربها أو حتى تطلع الشمس من مغربها أو كما جاء لا بالتوبة مفتوح يا إخوات ما لم تغرغر الروح في الحلقوم أو تخرج الشمس من مغربها لا نغلق باب التوبة أمام أحد أبد مهما كان مشرك يهودي نصراني شيوعي زنديق ملحد مرتد ممثل قصصي كل كل من أراد أن يتوب يتوب الله عليه سبحانه يجد الله تواباً رحيماً غفوراً رحيماً سبحانه وتعالى ولا حديث, في هذا طويلة ولا حديث في هذا كثيرة والنصوص عديدة ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أظل راحلته بأرض فلا تعليه طعامه وشرابه حتى إذا السيئس منها نام أو رقد تحت شجرة أو كما جاء فلما السيقظ فإذا هي على رأسه فأخذ بخطامه وقال اللهم أنت عبد وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته فرحاً هذا فرح يليق بجلال الله نثبت الصفة كما أخبر الرسول كما يليق بالله سبحانه فرح لا يشبه فرح المخلوق فرح يليق به سبحانه فارجع يا عبد الله إلى الله من كل ذنب كبير وصغير وأعلم أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار نسأل الله بإسمه الأعظم ووجهه الأكرم وأسمائه الحسن وصفاته العلى أن يهدينا جميعا وأن يرزقنا التوبة من كل ذنب وأن يعيذنا وإياكم من الشرك والشك والكفر والبدع والردة ونعوذ به سبحانه وتعالى من أن يتخبطنا الشيطان أو أن يضلنا ونعوذ به سبحانه وتعالى من أن نرد على أعقابنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يتوفان على سنة نبيه وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلهم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين نسأله سبحانه أن يقر عيوننا بصلاحنا وصلاحه وأن يجمع الأمة الإسلامية على الكتاب والسنة والتوحيد وأن يعيدها من البدعة نسأل الله أن يهدي إلى تموم المسلمين لتطبيق الشريعة وأن يجعل رمضان داخلاً علينا بالنصر والعز والتمكين وأن يفرج لجميع المسلمين اللهم فرج لإخواننا في الشيشان اللهم ثبت أقلام المجاهدين واربط على قلوبهم ووحد كلمتهم واجمع كلمتهم على التقوى ووحد صفهم وافتح لهم فتحا قريبا وانصرهم نصراً عزيزا اللهم عليك بروسيا فإنها لا تعجزك اللهم إنها قد جاءت بأسلحتها وخيلائها تقاتل أولياءك وتصد عن سبيلك وتكذب رسلك اللهم فدم من روسيا تدميرها. اللهم صلِّط عليها الزلازل المُدمِّرة والبراكين المُحِرِقَة والفيضانات المُغِرِقَة والأمراض والأوبئة اللهم ارفع عنهم يدك واشتِد عليهم وطأتك وأنزل بهم عذابك ورجزك وسخطك إله الحق اللهم احصِم عددا وقتُلهم بددا ولا تغادر منهم أحدًا أبدًا اللهم اعِذنا من الرياء السمعة وارزقنا الإخلاص والصدق واجعلنا من أهل السنة والاتباع واعِذنا من الشك والابتداع اللهم وفق إخواننا القائمين على هذا المسجد إمامًا ومأمومين واغفر لمن بناه وساهم فيه وتقبله يا رب العالمين واقبلنا جميعا وارحمنا في هذه الساعة واغفر لنا واجعلنا ممن قبلته في هذا الشهر وبلغته شهر رمضان ورزقته سيابه وقيامه ووفقته لقيام ليلة القدر يا رب العالمين إيمانًا واحتسابا.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 بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12.599